ذكرنا بالامس ان الدنيا كلها تتالبت على الجهاد العبوان الان الغرب الشرق الدنيا كلها, كلها الا من رحم الله واقف ضد هذا الجهاد لماذا يعني لماذا هذه الحملة المصورة على الجهاد الأبوان لماذا هذه السهام المصوبه نحو قلب هذا الجهاد ماذا وراء حرق القاده في داخل افغانستان ماذا وراء اثاره الفتن امام المجاهدين انظروا الان ماذا فعل الغرب كنا ظنوا ان هذا الجهاد عندما سيستنزف طاقات روسيا الاقتصاديه العسكريه يمرر كرامتها بالتراب يفخن الدب الروسي بالجراح يوقف الدب الروسي عن الوصول الى المياه الدافئه والخليج ما كانوا يظنون ان الجهاد الافغاني سينتصر هذه الانتصارات وسيحقق هذه النتائج في الارض في الحقيقه الغرب يعني ذهلوا فعلا ذهلوا بالنتائج هذه الطاقيه الافغانيه الشعوب الغربيه عندما تراها تقف احتراما لها الان هنالك موضه في الغرب في اوروبا يلبسون الطاقيه هكذا مثل مسعود تقليدا لمسعود في الغرب تعجابا به الان روسيا نفسها نفسها تتراجع عن الشيوعية الولايات الاسلاميه وجدت متنفسا حتى سمحوا لإذاع التاجكستان أن تذيع القرآن أن تؤذن باللغة العربية سمحوا لرابطة العالم الإسلامي أن ترسل مليون مصحف توزع في روسيا بينما المصحف عقوبته في الاتحاد السوفيتي أربع سنوات الناس الذين دخلوا افغانستان في البدايه من الذين من المسلمين يسالون كم مجلد المصحف لم يروا المصحف في حياتي المجاهدون دخلوا بخار قشكان امرأة رأت في بستانها اناسا غرباء في منطقة البخار فسألتهم من انتم فتعرفت او عرفت انهم مجاهدون قالوا لها تريدين شيئا قالت في المرة القادمة تأتونني بمصحف وفعلا في السرية الأخرى التي دخلت لأخذهم المرأة واعطوها المزهر فخلعت حليها ورمتها عليه فأضوا أن يأخذوها فألقتها وولت وعادت الى بيتها الجهاد الافغاني غير عقلية غربة تشوف نفسه نفسه او نفسه توكيد للمجروض كارلوتشي يقول لوزراء دفاع الاطلسي لقد غير الجهاد الافغاني غربة تشوف وسياسته تجاه العالم كله وكيل وزارة الدفاع الامريكي ارماكوس يأتي ليسلم على رباني كان جالسا في الامم المتحدة فوقف رباني ليسلم عليه قال يا سيدي وكيل وزارة الخارجية الامريكيه الذي يدير الدنيا باصبعه يا سيدي لا تقوم أنت يقام لك ولا تقوم للناس وكي الخارجية الأمريكية يقول لرباني يا سيدي لا تقوم عندما التقى الوز الطائف ورد المجاهدين مع ورد الروسي اشترط المجاهدون أن يدخل الوز الروسي أمامهم حتى يقوم عندما يدخل الوضع الافغان من كان يحلم أن روسيا تتنازل من عظمائها من عليائها ومن عظمتها وتتكلم مع دولة من العالم الثالث من؟ الرئيس الامريكي يسعى بنفسه ان يلتقي بقادة الافغان وبعضهم يرفض وبعضهم يقبل ليعرض عليه الاسلام يونس خالص قبل حكمة يار ثمان ساعات ثمان ساعات ووزير الخارجي والسفير الباكستاني يحاول اخناعه ان يلتقي بريغان ورفض فقال له هذا الباكستان السفير الباكستاني, الباكستاني قالوا أنت مجنون ستون ملكا ورئيسا على قائمة ريجان وهو يرفض مقابلتهم وأنت ترفض مقابلته قال نعم السفير الأمريكي يطلب مقابلة رجال يرفض مرة ثنتين بالتالي أعطى موعد بعد شهر. بعد شهر نعم هذه الحقيقه ان ماجد التي اظهرها الجهاد الافغاني اذهلت الدنيا كلها ارمقوس طلب مقابله القاضي سبعه سيئة عادة لا يقابله لا يقابل الامريكا ولا الغربيين احيانا الصحفيون غربيون إذا طلبوا مقابلته يقول بشرط أن تسلم قبل أن تأتي فالمهم قال له للجنرال الباكستاني قال له أنا اقابله معك سبعة بشرط واحد أنا أفعل ما أريد قالوا ماذا تريد ان تفعل قال بشرط ان اضربه اكم بوكس فالجمران الباكستاني جنوني قال انت مجنون هذا وكيل خارجيه امريكيه كاتب صغير في السفاره الامريكيه اذا مس الدنيا تقوم ولا تقعد قال له إذن ترجل ما أقول له قال طيب جال سؤال مقص تقبالي وشيخ ما شاء الله عنه. قال له أنتم أخذت امه في الأرض هاي أول كمية هذا الجنرال باكستان صار يتلفت حواليه كيف يترجمها دهنها الزيت دهنها بادا ما بلعها ما استطاع ما دخل قال لهم انتم قتلوا لامريكا سفاكوا دماء أعداء للمسلمين انتم تكرهون الاسلام والمسلمين هذا الجنرال باكستاني صار يصفر ويحمر ويربد فور ما يترجم صار ايه يلف في الكلمات بالبلقطات فقال له لا تترجم انا ساعه اتكلم مع هو الانجليزي نعم وبدا يرمي في الدرن الهو هذا عمر ما كنت اول مره اقابل بني ادمين مثل هذا الشيء. نعم نوع جديد من البشر صار فكر وحش هذا بني ادم لا يدري انا الوكيل خارجية الامريكية انهى سياف كلامه جاء حسمة يار صواريخ ارض عرب <تصفيق> ولذاني وثم بعده يونس خالد يونس خالد قبائل قوم كامل يونس خالد لما قبل ان يدخل على ريجان معه ورقة في جينبو هو لا يفعل في مجيزي معه ورقة في جينبو يعرض عليه الإسلام ولماذا يجب أن تعطنك الإسلام فبدل أن ريجان يملي عليه بعض الأشياء هو صار يدفع نفسه كل انا أنا مؤمن بك مثلك بالله أنا أؤمن بالله وبدأ يدفع نفسه أمام يونس خالص أسلم تسلم فهي نوايا جديدة في عالم السياسة جيدة كاملة جاءوا لهم برئيس تركيا هذا كنعان افرين فعلى اساس ان يطوعهم بعض الشيء فهم قالوا لن يتغدى به قبل ان يتعشبنا قال لهم كيف حالكم من القادة السبب يونس خالص قالوا الحمد لله نحن بخير. مصدرنا الكتاب والسنة وليس الكتاب الاخضر مصدرنا في التشريع ما عندنا كتاب اخضر عندنا الكتاب والسنة هاي اول دولي ضرب ثانيا لا نسمح ان تعتلي المرأة لتحكمنا هاي في أن تعطي لي المرأة الحق ثالثا البنات اللواتي يقرأنا يدرسنا عندنا لا نامرهن بخلع الخمار عن رؤوسين يعني هو يعني تركيا ذاك بدأ يدافع عن نفسه نحن لا نسمح لأحد ان يتدخل فينا وما إلى ذلك هو جاء يدخل فيهم الآن هم ادخلوا. الحقيقة نماذج جديده فعلا على عالم السياسة فالامريكان والأرقل هؤلاء إذا كانوا الآن بحاجتنا ويفعلون بنا هذه الأفاعل فكيف غدا إذا وصلوا إلى الحكم ماذا سيفعلون بنا ومن هنا والدنيا كلها توافق ان تحاربهم امريكان الروس الصين ايران كلها الان ملتقي عليه اجمعت عمرها ان تأخذ بخناق هذا الجهاد لابد من تشويهه. حتى لا تبقى صورته مشرقه في عيون الناس. بدأوا يصورون ان الجهاد الافغاني عميل لامريكا وانه يعيش تحت رأحمة المخابرات الامريكيه. يقف ريغان على التلفزيون او السي اي اي يسالونهم كم تقدمون لافغانستان؟ يقولون ستمائة مليون دولار سنون والله يشهد انهم لكاذبون قالوا نحن اعطينا ستينجر للجهاد الافغان وستينجر السعودية تدفع كل ثمن فاروخ ثمن كل فاروخ سبعين الف دولار والامريكان يتبجحون أننا نحن الذين نقدمها كان ضياء الحق قد اتعب ما ثمان سنوات وهو يضحك على الأمريكا فوجدوا فعلا ظنوه انه بأيديهم متى شاؤوا فعلوا ما يريدون وامروا بما يشاءون فوجدوا اخيرا من الرجل خارجا من قبضته قالوا له وقع ما عهدت الجنيف امتنع ضغطوا عليه ضغط عليه العالم الاسلامي قالوا للعالم الإسلامي نحن نريد معاهدة جنيف من أجل أن ننهي لكم الحرب العراقية الإيرانية ومن أجل أن نحل المشكلة الفلسطينية وتحل قضية فلسطين وكلها في المعاهدة فضطوا على ضيالهم عقدوا مؤتمرا إسلاميا في عمان أرسل الملك حسين حتى يقنعه أن يوقع المعاهدة ومكث ثلاث ساعات وهو يتكلم معه عن ضرورة توقيع المعاهدة. قال هو أنت جئت في آخر الزمان الآن جئتني تقول وقع معهد الجنين تفكر الآن القتال سابقا سامق للكتال في فلسطين ولا في لبنان الآن المجاهدون منتصرون بالأرضاق والإحصائيات روسيا مقنوقة مضطرة للنعزيمة مضطرة للانسحاب فنحن لماذا نبيع القضية الارقام عندنا تقول حتى بداية الثمان وثمانين انه سقط الفان وثمانون طائر ودمن عشر الف دبابي واحرق واحد وعشرين الف سيارة لا لا خلص ابعثت عني واحرق واحد عشرين سيارة وقتل مائه ألف من الجيش الافغاني واسر مائه ألف الروس اعترف بخمسين ألف من القتل والجرح مضطر للانسحاب لا محال قال له ها قالوا ها ها شهر يعملون ها ها ها حرب ها ها ها ضغط عليه. دوتت الدنيا كلها ووقع ضيال الحق مع عهد ولكنه وقع وفي نفسه ان لا ينفذ شيئا منها وفرضت امريكا عليه رئيس وزرائه جونيجو وقالت لجونيجو, لجونيجو اذا استطعت انت ووزير خارجيتك ان تلفظ مع عهد نعطيكم جائزة نوبل للسلام قطعه ذهب مكتوب عليها جايدة سنوب بالسلام فأخذ جونيدو يضع الأرض شرقا وغربا طمعا في قطعة الذهب هذه ليبيع افغانستان ودماءها وأعراضها مقابل قطعة الذهب أخيرا وجد أن ضياء الحق لا يريد تنفيذ المعاهد قال له سأقدم بك تقرير للأمم المتحدة ولأمريكا ولروسيا وللصين أنك لا تريد تنفيذ المعاهد فكر بها الحق لا طريق إلا أن أطيح بالحكومة المدنية جمع الوزراء وجمع مجلس الشورى وكان جونيجو في الصين قال لهم لقد قررت أن أحلم حكومة المدنية وأعيد البلد إلى حكومة عسكري ثم قال في نفس الخطار ساقف بجانب الجهاد الافغاني حتى اودع اخر مجاهد افغاني عند بوابه خيبر معززا مكرما منتصرا ثانيا ساطبق الشريعه وان كلفني ذلك نفسي واهلي وعرشي وزير الداخليه اسمه اسلم خطك نسكه على جنقل يا سيقتلك الأمريكان فقال له إن الذي يتخذ قرار الموت والحياة في السماء وليس في الأرض والرفاف المكتوب عليها ضياء الحق لن تخطئه أبدا قال لي أحد المستشارين بعد في الأيام الأخيرة العشر الأخيرة قال لي ضياء الحق إن الأمريكان قد وقعوا أوراق قتلي والقضية قضية الزمن جمع قدة الجهاد، وقال لهم الدور الآن مطلوب تصفيتي وإياكم جسديا ولا ندري من السابق إلى الله وهو كان حريصا في آخر عمري أن يصحب السفير الأمريكي حيثما ذهب ما صار حتى إذا فكروا بقتله يقتلوا معه السفيرة حيثما ذهب كل تفضل معي حتى آخر نصف ساعة في حياتي في مطار بهاو البور قبل أن تخلع الطائرة بقليل عند بعد أن فقق وقبل أن سقطت بربع ساعة السفير الأمريكي اعتذر وقال له أريد أن أرجع قال له لا تعال تم متحنوياك تم متحنوياك ما قالها قال له لا لازم تطلع معنا على الطيارة بعد عشر دقائق سقطت الطائرة قتل ضياء الحق بيد الامريكا والمادة التي استعملتها تصور سقطت الطائرة الان كانت بعثة امريكية مباشرة وصلت من امريكا لتحقق في القضية وتلفها وتدفلها اعلنت البعث الامريكية اللجنة الامريكية ان سبب سقوط الطائرة عامل خارجي بينما اللجنة الباكستانية التي حققت قالت ان سبب سقوط الطائرة عامي خراب متعمد في جهاز الطائرة المادة التي استعملتها الكيماوية للجهاز الطائرة لا تصنع في ال... إلا في الدول الكبرى كتب ضياء لأنهم كانوا خائفين جدا أن يصل ضياء الحق إلى الحكم أو يبقى حتى ينتصر الجهاد أن يصل الجهاد الأفغاني إلى العب والضياء حي وعندها تتحد باكستان مع أفغانستان باكستان مع أفغانستان فأفغانستان سكانها كنبلة ذرية وباكستان فيها كنبلة ذرية وعندها لا يمكن أن تقاوم هذه القوة قتل ضياء الحق لأسباب ثلاثه السبب الأول وقفته المشرفة مع الجهاد الأفغان. السبب الثاني أنه كان يمنع الامريكان أن يدخلوا المفاعل النووي. أبدا حرمه. لأنه يعرف أن دخول الامريكان يعني تصوير المفاعل وعطائه للمخابرات الإسرائيلية الموساد لساتي لتقطفهم. والشيء الثالث. أن الأمريكان كانوا يريدون أن يسحبوا الهند للمعسكر الغربي والهند تشترط أن تكون شرطي المنطقة فكان ضياء يرفض ذلك كانوا يقولون له أن يخضع للهند بسياستها كان يرفض وكان رحمه الله معتزا بالإسلام متوكلا على الله وأنا الحقيقة شاهدت له جلسات كثيرة كان عندما يتكلم تشعر أن الرجل لا يتكلم عن ورقه كأنه داعية فوق منبر ينسى أنه رئي جمهوري، وينسى أن التلفزيون يبث على العالم يتكلم كرجل مسلم داعيه يوجب عليه خالقه ان يطبق هذا الدين وان يدعو له اصدق احيانا كلامه ان كلامه ما يستطيع كبار الدعاه ان يتكلمه فوق المنظر مضى ضياء الحق في الوقت الذي كان الجهاد الافغاني قد تجاوز منك الزجاجة، وجاوز المرحلة الخطيرة، وبدا التطبيق عليه. كانت الزخائر والاطعمه وما إلى ذلك هكذا تتسبب تسببا على المجاهدين منذ أن مضى إلى الله، وقفت هذه. بدأت التطبيقات على الجهاز. المساومات عليه بدأت إيران تتدخل في داخل أفغانستان بدأ الشيعة يتحركون وقيمت المؤتمرات الكبرى في إيران واخرجت أحزاب جهابية إير... إير... أفغانية في إيران وبدأت المساومات على مقاعد مجلس الشورى ومقاعد مقاعد رئيس الوزارة الشيعة طلبوا بربع المقاعد في مجلس الوزراء ومجلس الشورى الاعلى وهم حوالي مائة مقعد مجلس الشورى الواسع رفض المجاهد الضغوط تزداد عليه تشويه الاعلام من الناس الذين سكتوا عن الدوله ويستلموا المنطقه العالم العربي صار يردد ما تردد الغرب انها حرب اهليه العرب بداوا يفكرون كيف يفرقونهم اثاروا فتنه الوهابية لانهم يعلمون ان القضيه حساسه لدى شعب الأفغان وان العرب قدموا لارواء نزواتهم وشهواتهم من نسائكم ثانيا لهدم المذهب الحنفي ثالثا لنشر الوهابية وهذه عزيزة جدا على الشعب الأفوار صحف العربية تنقل صدقوا يا أخوان بعض الصحف الكواتية كالأنباء والسياسه والوطن متحمس للشيوعية أكثر من نجيب لأن نجيب أسلم رئاء الناس وخوفاً من المجاهدين صار يظهر على التلفزيون يصلي بدون وضوء نعم نعم أقارب قالوا أنه يصلي بدون وضوء يصلي بدون وضوء يقف على التلفاز يقول يقول حكمة يار يقول لا بد أن نقاتل حتى نقيم دين الله في الأرض هو حكمة يار الذي يقيم أم ربنا الذي يقيمه هو حكمة يار الذي يحمي دينه أم ربنا الذي قال ان نزلنا الذكر وإنا له لحافظه <تصفيق> هذا مين نجي وعندما يتكلم لا يقول حكا هيك يقول إنجينير سيد يعني المهندس المحترم أما الصحف المنفوخه بالديزل في الكويت المتورمة بالبترول مثل الوطن والسياسي والأنباء والخليج لحقلها كذلك هذه تتكلم من رأس أنفا وتهاجم المجاهدين هجوما والله لا يهاجمه نجيب في مجلة السياسة الكويتية أقرأ سؤال من شاب اسمه طارق أبن يسأل أين أدفع تبرعات للمجاهدين الابوان الجواب نبشرك يا أخطار أن المجاهدين ألقوا واستسلموا للدولة ولا حاجة لهم بتبرعاتك كم سرحوا وهللوا وكبروا وطبلوا عندما دخلت الدولة سمرخين شعيين لقد أعلنوا أنهم في طريق الى ترخ من أين من الكويت. من محطة الكويت اسمع محطة الكويت واسمع محطة كابل نفس الإذاعة تعيد نفس الأخبار عن الجهاد الأفراني نعم عدد السكان 270 مليون فلذلك حتى يستطيعوا ان يتابعوا اعمال السفاف وعلمت الكويت دول الخليج كلها كيف تتودد الى روسيا فادخلت السفرات الى قطر الى البحرين الى عمان الى الى ابو لم يبقى في دول البترول الى السعوديه لم تدخلها سفارة روسيا فاقول الدولة تعمل اعمالها توزع اموال ضخمه على الناس حتى يطالبوا بظاهر شاه يطالبوا بايقاف القتال على الاقل لا يقاتلوا الدوله يوقفوا قتال الدوله لا تشترط عليهم ان يقفوا بجانبها فقط ان تحيدهم يعني ان لا يقاتلوها مقابل ذلك قله ذخيره قله طعام قله لباس لا خيام الان المجاهدون الذي يمنعهم من قصف كابل بشدة أنهم يخافون أن يخرج المجاهد أهل الكابل منها لا. أهل الكابل مستعدون أن يخرجوا منها الآن لكن ليس عند المجاهدين خيام ولا طعام للمهاجرين الجدد عندما شدد الحصار على قندعار خرج أهل قندعار إلى حكمتيار. قالوا له. يعني هذا هل يجوز لكم أن نموت جوعا قال لهم اخرجوا قالوا نحن مستعدون أن نخرج هل عندكم خيام وطعام لنا وفروا لنا خيمة لكل عائلة وطعام فقط خذ ونحن نخرج ليس عندهم نذهب إلى السعودية إلى دول الخليج؟ بدل أن يسألوك عن الانتصارات يسألوك صار بين حكمة شار وربان المذابح توقفت لماذا خرج حكمة من الحكومة صحيح أن المجاهدين عندهم بداء وشركيات هذا الذي يسالونه امام مسجد كنت نزلت في الرياض ضيف عند احد الاخوه هناك امامنا مسجد فصلينا العصر صلينا الصبح واليوم الامام لحيت ما شاء الله له عز ورجل طيب هو يقول طيب عنه لكنه جاء يقول لي هذا الذي نزلت عنده قبل يومين بل هذا لواء متقاعد من الجيش وإمام المسجد ويعلمنا قال قبل يومين مسك بلحيته هكذا وقال إن انتصر الجهاد الافغاني تحليكوا لحيته ويوزع غفر الله له هداه قول قال مسكت على جنب وقلت له هذه قضايا تتدخل فيها لماذا؟ بدل أن تنصح بدل أن تذهب إليهم وتفيدهم من معلوماتك العسكرية تهاجمهم وتقول احلقوا لحياتي إن انتصر الجهاد للأوان واصلوا منشير عن الجهاد ضد قاعدة الجهاد ضد بعض رموز الجهاد قاعد يصور ويوزع حسبة لله عز وجل يظن أنه هذا الخير المهم عرفوا عليه أنه عبد الشيخ عبدالله عز, عز وجل أعطى درس العصر إيك بيقرأ من كتاب وفجاه اقول يا إخوان في مصائب في العالم الإسلامي مفائب ناس يحاربون التوحيد ناس يا إيه عندهم شركيات ناس عندهم كذا إياك يعاني واسمعي يا جاك هو يعانيني فيها كله اتكلم عن الجهاد الاغاني لكن انا مقابله فانا سكت ومضيت هذه الصوره الان في العالم الاسلامي عن الجهاد الجهاد الذي تعتز به الدنيا كلها الجهاد الذي خصص فيه معظم كثير من الجامعات الامريكيه اكاديميات للبحث في هذه القضيه في الجهاد الافغاني اين وصل ما هي نتائجه الان اكاديميات متخصصه كيف نحارب الجهاد الافغاني كيف نقضي على قادته كيف نشوه رموزه يرسمون حكمه يارو رباني أبون في الواشنطن يقول: المسلمون على بعضهم خبلاش، today they are friends، tomorrow they are enemies. اليوم هذقاء، وغدا عدا. ولهذا عندما حصلت قضية مثل قضية فرخان، كل كل الدنيا هاجت وماجت لتثبت أن الجهاد الأفغاني أصبح قتالا قوميا بين المسلمين في داخل أفغانستان. بعض الناس كسوا ايديهم عن البدء وبعض الناس ملوا البقاء في أظهران السام والله الخطباء في جدة قالوا لي نحن مستحون ماذا أن نتكلم عن الجهاد الأظهراني خاجلون قلت لهم سبحان الله أنتم خذلون أن تتكلموا عن قضية شرف الله بها على الأرض كلها ما نفع انت ولو 200 سنة تعملون هل تصلون إلى عشر ما وصله الأفضل وكما قال محمد أسد محمد أسد صعب هو كان من كبار المستشرقين وأسلم وحسن أسلام يحدثني أحد الدبلوماسيين العرب قال قابلت محمد فقال إن العرب يعبثون بأقدس قضية في الأرض إنهم يلعبون بقضية الجهاد الأضوال إن هذا الشعب فريد من نوعه في الأرض ولو استفاد منه العرب لفتحوا به العالم كله. لا يوجد نظير للشعب الأفغاني هذا. صلابته، إيباءه، حياؤه، غيرته، فترته، حماسه، فبره، زهده، إلى آخره. هذه لا نظير لها في الأرض. هذه الصفات الان تصبح تشويها لهذا الشعب نعم ولذلك كلما تكلموا على الجهاد اقول لهم اقلوا عليه لا ابالي بكم من اللوم او سد المكان الذي سد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 الرسول صلى الله عليه وسلم ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض الله أعلم أن هذا التاجر الذي يعني يتكلم على المجاهدين الأبواب الله أعلم غدا يقبلونه على أبواب كصورهم في الجنة او لا يقبلونه الله أعلم الله اعلم يستطيع أن يراهم أو لا يستطيع. إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف الغرفات كما يتراءى أهل الأرض النجوم في السماء درجات من هو مغفرة المسلمون في العالم الإسلامي ماذا يريدون؟ الحركات الاسلاميه الان في العالم ماذا تريد؟ الدعوات الاسلاميه، التيارات الاسلاميه، المدارس الاسلاميه ماذا تريد؟ كلها تقول نريد اقامه حكم الله في الارض. واقامه دين الله في الحياه، اقامه المجتمع الاسلامي. اي بقعة مرشحة لقيام المجتمع الاسلامي اكثر من افغانستان؟ اي شعب مرشح لنصرة هذا الدين أكثر من الشعب الأفغاني أي قضية هي هيا الله لا من الظروف أحسن من القضية الأفغانية والله لفقه الذين يعملون لهذا الدين لا تركوا البلاد التي ولدوا فيها وجاءوا إلى أفغانستان ليقيموا دين الله في العرب إن كانوا جاددين حقا شحن يحمل السلاح حدود مفتوحة تسهيلات الله عز وجل يسرها معسكرات تقيمها تدرب من تشاء وتوجه كيف تشاء وتعبد الله كما تشاء وتتكلم كما تشاء أين تجد في الأرض مكانا مثل هذا المكان والذين يملون من القضيه الافغانيه لانها قضيه غير اسلاميه فليبحثوا لهم عن مكان في السماء ليس في الارض افضل من هذه القضيه وانجح منها واقرب لاقامه دين الله ولنصره شرعه في الارض لم تجد قضيه اقرب الى الاسلام واقرب الى النصر من هذه القضيه ولكن اكثر الناس لا يعلم. يتحمس الشاب يقول أنا أريد أن أتدرب في افغانستان وأرجع لأنصر الإسلام في بلد أي بلد من أي بلد بلدك التي يمكن أن يقام فيها دين الله وشعبك هو الشعب الذي يعبد الله أكثر اما إذا كنت تعد البلد التي ولدت فيها هي بلدك ولو كانت عدن الشيوعية فأنت لازلت تفكر تفكيرا جاهليا غواسب الجاهلية هي التي تشدك إلى المكان الذي فيه أبوك وأمك وهل بلد الرسولي صلى الله عليه وسلم مكة أم المدينة عندما تطلق كلمة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم تطلق على من؟ على مكة او المدينة المنورة المدينة المنورة المدينة يعني مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم التي نصرت الدين واقام فيها شرعه والمجتمع الاسلامي حتى بعد ان انتصر هذا الدين واراد المهاجرون في حجة الوداع ان يرجعوا الى مكة تشميط العطل السرد كفايا وفي داخل الدرس مختلف في دار درس العلم مختلف في هل يشمت العاطس أم لا يشمت فإذا أراد أن يشمته فقط الذي بجانبه حق على كل مسلم أن يشمته قال النووي في جرحه الواحد من الجماعه يكفي وهذا رأي جمهور العلماء لأنه فرض كفاية أقول أنت رواسب الجانلية تقول لك أرجع إلى بلدك أين بلدك بلدك التي يمكن أن تقيم فيها دين الله وأن تعبد الله كما يشاء وكما يريد ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمهاجرين قالوا نرجع الى بيوتنا نزورها لنا على الاقل قال لا يحل للحاج ان يبقى بعد نسكيه ثلاثه ايام اكثر من ثلاثه ايام معكم زياره ثلاثه ايام ثم تغادرون مكه ابو احمد بن نجاح هو قال يا رسول الله اتنزل في دارك قال هل ترك لنا من أعقل من دار خلاص ما في إلا دور الدور لمناخبه نحن دورنا في المدينة هنا ولذلك عندما مرضى سعد بن أبي وقاص في مكه خاف أن يموت في مكه فزار رسول صلى الله عليه وسلم فشكله سعد قال أخشى أن أموت في مكة قال لعل الله يطيل بك عمر سينفع بك كان هو ينظر إلى القادسية وإلى العراق و... ولكن البائس سعد بن خولة كان قد مات في مكة هل تستبحثون عن دار الإسلام عن المجتمع الإسلامي تريدون أن تقيموا دولة إسلامية تريدون أن تحملوا السلاح تريدون أن تتدربوا كنتم في بلادكم تتمنون أن تروا السلاح أن تروا السلاح رؤيا من, من كان منكم في بلادي يعرف الزكوياك والدشكا والهفتا دبانش والهشتا دو؟ من كان يعرف هذا كله أين تجد في مسجد في العالم فيها وندشكا الدوشكا وزكوياك ومضات الطائرات أه؟ لعل مسجدك الذي كنت فيه الذي جئت منه ولذلك لن تجد بقعة في الارض الان افضل من هذه البقعة ومن رجع من افغانستان الان مهما كانت الظروف فهو فار من الزحف وارتكب موبقة التولي يوم الزحف اما بعد ان ينصرنا الله عز وجل في افغانستان نقيم القاعدة الصلبة الله عز وجل يفتح علينا فتوح كثيرة بواسطة هذه الدولة التي ستكون سيسهل لنا الكثير من الأمور ستصبح دار إسلام مأوى للمستضعفين مأوى للهاربين من بلادهم تعطيهم جوازات تؤويهم تتبنى مصالحهم تتكلم باسمهم فأين تذهبون بعد أن ننتصر هنا في افغانستان نبحث عن بقاط أخرى ننصر فيها هذا الدين فحيث ثم فتح الله علينا وفلسطين إن شاء الله مرشحة لهذا فإن استطعنا فنرجو الله الزوجا أن يفتح لنا بعد أرغانستان فلسطين أو أي مكان نحن عباد, عباد ليس لنا أن نشترط على رب العباد فرض علينا عبادة عبادة القتال حيثما استطعنا أن نطبقها ونقيمها نقيمها ولا يجوز تأخيرها لأنه ليس في بلدي مكان أقيمها فيه مسجد لصلاة الجمعة موجود عندك في أفغانستان وليس في بلدك مسجد لا يجوز لك أن تعطل الجمعة حتى تبني مسجدا في بلدك أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليه وقوموا إلى طعامكم يرحمكم الله يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأشراء إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يقتكم خيرا مما أخذ منكم إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله رفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خالوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم ان الذين امنوا وهادوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا اولئك بعضهم اولياء بعض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 والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فكرة في الْأَرْضِ وفساد كبير والذين آمنوا ونادروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونطروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من وهادروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله إلى الذين عادتم من المشركين فكيحوا في الأرض أربعة أشروا واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزن كافرين وأذن من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أَنَّ الله بريء من الْمُشْرِكِينَ ورسوله فَإِنْ تبتم فهو خير لكم تَوَلَّيْتُمْ توليتم فاعلموا أنكم غَيْرُ غير اللَّهِ الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إِلَّا الَّذِينَ الذين عاهدتم المشركين ثم لم ينقفوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتنوا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا سلق الأشهر الحره فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخدوهم واحكروهم وقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فقلوا تبي له إن الله غفور رحيم وإن أحد من المسركين استجارة فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بِأَنَّهُمْ قوم لا يعلمون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 in Allah zin van